بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق والسماء والطارق وما أدراك كما الطارقة النجم الثاقب النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر كل نفس لما عليها حافظ مما خلق الإنسان مما خلق خلق مما إن دافقي يخرج من بين الصلب يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر إنه على رجعه لقادر يوم تبلس السرائر فما له من قوة ولا ناصر يوم تبل فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع، والسماء ذات, الرجع ولرض ذات الصدع، والأرض إنه لقول فصل وما هو بالهزل. إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم روايدا فمهل الكافرين أمهلهم روايدا ربنا لكم هذه التلاوة من الطريق إلى الله